أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ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 درس جتازه لا أخ من نوو شارح كذني مختصر رياض الصالحين هنزايني بريزق وشويز إمام نووي رحمة إخواني جوري البيت لم درس تازيع لم عنو نتازيع ما مصدد رميت باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعى الى ذلك وامر بالمعروف او النهي عن المنكر اما بباس لو دكات واجبه من الكذبين راغب بحكمي خوي جورا مهربان سبحانه وتعالى وكسغ اغر بانكرا ولا يحكمي خوي جورا ولا شعي خوي جورا شارسري وشكاني ما يجب أن تكون فرمانا في أكريه بشاكة قد غلي أكريه لأخراب أكريه ما يجب أن تكون إيمان دركة وليباكة أو إيمان دواركة موظورة لنجا باب وجوب الإنقياد لحكم الله تعالى أم بابا باس لودكات بما بيان دك واجبا ملكزبون تسلمون ملدان بحكب إخواي قرب هربان كشريعة الإسلامة حكب إخواه واتا قضاء إخواه أمر إخواه بفصل قضاء شارسيكي شكان كارين أما حكب إخوايا واتا قرب شريعة ويبيان وي كدوا أبيتو حكب خذبه يا رب الله أخوة تعالى وما يقوله من دعي إلى إلى ذلك اغر كسبان كرا ولا يحب اخوا تشهي جي بو دوبل كيجي بو ويسي الكشاي شارسربيان بلكا كورا ابي الله شرعي اخواته راسلقين سي هلويست كتبه اي راضي بينا شي كسبك هو او عن منكر فرمانت سبحانه وتعالى بيغمركي اخوا صلى الله يا نهيله ذاك خربك ابن جيتو خربك ذا يا كارهنا الروادك لين الشارع حرامي كدوا بزاله دبيت شهر وسكت دبيت لو رمده دارين اغير كسيبان كره بلاي حكبي اخوا حبيب الله سمعنا وأطعنا بسمان فالملي اخوا وجو يرى يلو جوبستي شرع اخوي تعالى ويخا فرمي وما كان لمؤمنين ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم بوهيس مسلماني بوهيس مسلماني آفرات نية أقربان كرب لا يحكم بخامر خوا صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام نابي براء الله من نايم كيف يخوم أسنبو فران يا سابو فران دستور تشيخوا من يحلكم نابي براء مخيار بكيف يخومها كيف, يخوم؟ كيف يخوم دينية أبين من الكسب تسليم فرمان إخوة بخامر إخوة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 كاتدوي بو يحركي اخوي ازاني حقي أونية ما في أونية يا اند أقل اقل حقي اخو حقي بقي حقي اولا ناتي بك داوي اكات كاكه بالمشروع اخو بابا مصما يشمم هادشي مزال <سؤال> قانون شريعه مزال المحكمه شريعه ازاني لوين محكمه زوري جديده يا لوين لمسائل ميراث لهندي بوارد افرده بياو بيك مستودا انا يا هندي بشجريتي بوهندي كس ظلميديا انا من بو رازين خبرك أنتم صماني حكمي خو اللي يبقى مشكلة وباس يا كاريه ما حكمي خو أبي أوابي بتشي ما مصايح هلكين يان داد وركو حاكمي كشعبي ما حلكا برا من بلاء ما لنا أيام او مصان أيام أو شو لا قراري خو تمام برا حقي أو ظلم رازية أبوابيتها يا سمعنا وأطعنا سر سر وسر تاو بذلك ينشعر إخواتنا، أقل حقي منبو وري أقرم أقل حقي منبو وحقي دوية حقي, حقي كسبكس حلال نيو ومالي كسبكس حلال نيو هذا المسلمان، هذا مبارد نقبل التوية، بل هجي قيك أقل باستمج بي وظلم بي بخد ببسررية، حكب إخواتنا الداتي، هل بتويت أو إذا انتم شكو فربي فناي، أقري بخبي قولي بها لبان وكسي أقل هاتو أمري بيكرابتشاك، أكردن بيتوركك فاللان كس مامو صفلانکس، ای فلانکس، امکاری تو کاری کنار وایه. یه بریدن بابش کار، تو بوش نیوچه کاری نکی. بو نهایی بو نوجی جمعات. بو خزانه کسر پول بو دبیم دائما کشکانو خزانه کرد روتن. لبرد ارگا و ساون بچیلی نشرعی. لبازه آسولین و بچیلی نشرعی. بوک پرتهت کلام بازی آکات نصیحتی نکی هاست که نی بیزارن. او امر بابش کار. دبی برودش. او جوابش که لبادی بله و الله راستگی. خوان والله يحزك انا اكو ريمه اللي اخذ نصيحتي يمكن امر جايكم انت تساك بيدك حزك ما يمكن بلكو خزانك من للخزانته او كسوي دوني اريد هسه دهول دم اساعديني بشو تو الله يربتيني ديدو هاو لما توشبي بقشيتو وكبراتك مصممتل صوزي او تداخل حياتي من مكان اخر خو بينا اخوجا تنهى بس بأي نفسي خوزة لك هم يكون هناك هم هل يكون هناك فريقات فلا أخوة بلا كلم دين داري بلا سايكر نوانية بتقليد نية بداموا الرؤالات جنية تنصال اوها وردوا باواب الروم ما دام هر اوهاتو هر اواشا الروم اخر اوه غلطة اقر جير ربيت نابل سجير ربيت يان خلق من شاكناك لتو علاقة من النبي مشكلين من بدستونية واتا مصفد يهودا كاكبا كسمريت شاكبا كسمري شو شلون اخواني كنتم خير امتنا اخرجوا للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله باشين امه اي ودرچون بهي انصفه دانتنا نواب امره نهي شاكه ان هي اكل الخرافه ايمانها مخوي يقولها هي بهي اي وشاكين اگر اي ووس بتانتني بيه كان شاكه تانا نابي بالحق سيرا سرخوشي باشين بيها او بيهايا كي عمل بكا بساكي خش يدك خويا شاك بيت خويا شاك مو انز عمل بكا يا خرافه أكاد قال أبو جناها او حراما تني جقالنا كي بلج جمعتنا يي برا جنا بي ادينم زوج نهدكي خرب زهر الرستا شاكب كي تو تمد جربوا لباتي بلي والله مخام ومفقتك سكنت لي الرستا خويا غير رفيقي باش وقتو برادري باش وقتهم بنيرو شاكب كي يساعدكم نا جرويا كفركك خلت جوابي نصيحة دي كوفلكا جينيودا بخواي سبحانه وتعالى بس نصيحة بس ده بقولي كنيش كنيته او كتو علي أو جناح كده طريقه بتوعه ناتو أم بيها بشان تدا أجرنا زاني فير دكاه أجر أزاني بيرد شو تقولين تبيرد أجر خافري ياتك فذكر وإن الذكر تفعل الممنين مسلمان بيربينا وبيهنان وسجيه وإيمان داران ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك بيت. هتا أخواه وتوش كوا رئيس عائليد سر خزان ماري خوتي لهمو كاركان الجند أبي بح شرع إخوان حكم كيد لبين خزانة كانت لبين شكرا كانت لبين دراسة كانت يعني بعوق حكم إخوان بعوق شرع إخواته إيش نيجي نيجي إسلام شرع جيباقو خاين إخوان روانيك دوم بوهمو زمان هم ما كانك تو أهو حكم هل هرحا حكم حكمي يحكمي نك المشاعر إخوان أبي نبي نسي أربو حكم نك المشاعر إخوان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 يان حاكم يقتل سريخهم وهو يقولك تندو تيجي أجوانك كم يجيك نار ترى يعني اعتراف غلط يا أخوي أكاو خوش بتهام زانيت أو كفرة كفر يبتشوكه أما جلها تو شرعي خوا ببش نزانيت يان بلي شرعي خوا ببش بعام مسال دم يان فلان شرعيك فلان ياساو ك شرعي خوا فرق يعني يان حكم بيا ساي كذري غير الإسلام هالكفرة بيد هيت مسلمان النبى قنعدوا بها حكم كذن بهيت يا الإسلام أجل دالبن هندك قال لك والله من أم حكومين في باشا هالشي أحكى مكانه أمر وجهي دستوري أمر وجهي كلا عراقا أكريل اللي هم ولا كانوا غير عرب كانوا أكريل إلا ينحكم بإنجليزية فرنسية هيت ينحكم إخوانية ديان بقر الصدان فقرها يلدين إخوان جواريان وسبريان توا تشوف شو فيه رازي بيت أجر مسلمان بيت برازيمه بي باء أجر كيشي كذا كي راتي كيشاو إخوانه يأخذ أجداده من بور رازين مثل أنباء وقوى. لا تلو في رازين أبو الروالاتي أكاد تشينية. يعني أو حكمش أو ياساج بحكم إخوة عدل قينا برويت. بلى بزن اللي شجع عدل بقرية. عدليش الشرع تعالى سبحانه وتعالى. جبرزن ما مظفر مواجب الرازيبون بحكم إخوانه. إيه الباب هم معنا. لهمو دوبارا مكان ما، لهمو خصامو مخاصم مكان ما. كل قالوا المسلمين كي شيء مكان ده بيه، بس في شرعيين. مزاي كام؟ أخواتي في الموار. كم يجب في بي راضيين؟ الحمد لله نقبل زور ملي، بأخوان دا جري كين. وأقربان كلام بين سمعنا وأطعنا، وأمر بأن بيكراب الشاكا بي راضيين. بي نهيم اللي كده الأخ بي راضيين. نقول والله يسالم الله من أواها والدم تبي ملي. السابع الأصل بيها جواب ثمان هي. اختيار بوها. جانجيك. كفائية يعني خريجي كولجج يعني بيمانجاك يعني شر ها على خ خارجي إعدادية خي نواري واجيه أري ما محتاجي يعني ماما، يعني باو، يعني خاله أمد خلطة وامك توربي لي برا دم رود منسي صار ليش أنتو في المكيد آخر نية يعني خي نواري ضعيفة أم جانز ما شاء الله وابن سشر أخواني فقية علم وزني ربي بجوري وقت يكبري بجوري كتمنى علم وخي نواري صرخ لي برا اما كسجي خندي بار كوري خوتا ذروي كوري خوتا بيس بقت خل علم بيها نبي تبنخوش بيت شنازي بيو بياما امج بهما شي يا مسلمان نصيحتك توبكش بيبي ما دام الرحمن لا مسلمانا نجي اوايا هل بق بي برب راسك هذا سباص بخوي قورا ما دام امك جناب يودنا هي فينا خشه قصبك ترابلي ثوري زخك اتوا فشلكا دس بعد سر بعد حسب رو دمروت شرمناك من اريد من سن صار خزما مع مصاين عالم دانيش دما يخدانش شو غير إسفاد النكد البيت يعني بيرد شو توا أم قذبيتي وذاك قريبة في نصيحتك وأنا أقرأ أبي نصيحة وأقري أمر بسألك إنه هي خلافة بلاتوزوز ولا كفران وريري أول نشان إيمانا إيمان دار تكابرين يا بوي في غمرة خافر مي صلى الله عليه وسلم نار وتبهشت وهركسيك مسقاة ذريك تكابلة ضليبيه صحابك صوتي رسول الله أجر كسي لإم حسك كالبلاكي و. قاعد تكيد جوانبيه نعده بيلاعود كيد جوانبيه دي منا جواني هبيو، حسب جواني باقي أكمله تقبله فلمنه تقبله وياه بطر الحق وغمط الناس حق رد كيد حق البواسطة كان رد كيد دفع جناته كي ويد أو تقبله مث خالد الزريك تبي ناس يبيهاش والله إمازون قصيني ما هي والله أقعد خال رحمانين لك زوج مال ويلاني زور مالويلانين. زور كم ترخمين مجارا مستحق مستحق بيبيعه خويه ولا حق رد كيد يان بتشاهد كم تنعش خلاص يجيبين، يعني واحد زي بس خود يجواي، بس خود بريزي، بس خود عالم زعاني، خلاه يجنين أوش غلطة؟ بويا إمام حسن بيني أم من ما بيني أو هنا خم نفس نفس ходит تلك دور رياضية قال أول نفس الشكل نخيل نفس الشكل أويا تكبر النبي حقت قبل البيت ما مصطى رحمة خالق البيت شن آياتك وشن فرموديج هناوى أو ما مصطى كمختصرك الدولم بابا آياتكو حديث الدوين وإيمان قلبه إما شاء الله وخير يوم فرمي قال الله تعالى خالق ولا فرميتي سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سوره النساء ادس شخص بينج ام ايه صحابي فرميه رزق ولد بزينكي هوي د بزيني منو بياجي انصاري بوئيم د بزين بوش د بزين تفسيركي خاف فرميه سؤال بفر ورد غارد اي بغى ملكي خافرميه سؤال بفر اي بغى ملكي خافرميه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 ظاهر و باطنة راضيبن كيف يقولون سوى بخواه يقولون سوى بحرورة يقولون محمد صلى الله عليه وسلم إيمان دار من أو خلقه إيمان داري تواونين تا تونكا ما لبيني لبين أخوانا وكاتي حكمش عندك وحا براضيبن هكذا نحوش لدولي النبيت قريبا دولي النبيت لو حكمته بتواوته ظاهر و باطنة تسليم شرع اخوة تعالى أو مسلمان تواوته كفرموه نخواه وفرمو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 لقد اردت ان اكون ما في المسجد الاسلام لان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون ما اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون من اكون اكون اكون اكون اكون اكون كو ايمانك انت كو ايمانك انت بو باريد دنيا مال دنيا خذ وراه خذ فلوس زبيل بو زايه بيغمر خو ابو صلى الله عليه وسلم هاو سي بياتك انصاري بو للزرعات لباخ عاده ككث لو او كفلاحه ظانيه اقر لسرت جوغراابيك شام ابيك شن با خبيث ده بخه پانزده بخه هر عرف وابو لبام منو چیه که من دارم نزیک او آواکی خویداد انجام تیر آواکی خورد اجریت ام عوض داد دیب دساد سادسادسادسادس تاق آواین تا ام آوی خویدا شالکانی پر بودار که نی آوی خورد او برجه گله اجریو برده بود هوسه کیدید انجام دیب او او دیب او او او چما او همونیم بیک او زرعده او آواین هیا زوبل نپیش پیش و لق باخه كبره انصاري لا يخره هو سيبو هذا الدمباره هم اوتي اوه سوبر ناتي دي عمو باخه ماودمو توزو تدي جريت تو اترقم دمباره هم هذا ولا بيقمنه حق يمكن صلى الله عليه وسلم بيغمر جليامو فرمي اسقيا زبير ثم أرسل الماء فيغمر خصص الله نرمونيكي بو كبره انصاري دانا فرمي زبير تو اوهي خد بدو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 که ابراهیمی لبر اوی پورزای خود، ایرسولیخود دی بعیب و کی پیغمبری خود توربو صلى الله عليه و آله زویر آودا، آوکه حدس گذاشت شال او حق وته من این کلمه خاطر تو میگری آودا کتیر آو داره کانت بردم آوکهش بگرته گذاشت شال غبر بیتو، شال کنیا شال گولا شال غبر بیتو جوان انت زبان ما یکه من این کلمه آم بتوت وتم بقایی دو آو خص تو تو آولی انت زویر فرمید مکل صاحب خریه ها تنسي رقم ام عتاد بزيبولو بياوا فرمي ام كابراي بوا رازين ابو ظاهركي دو اشاكبو طبعا تشاكبو صحبيبه رضا فرمي سيون بفروردغاري توب ايماندار تو انتاب حكوم دو رازين ابن تحب من في رازينين ابو ايبيش ابي همو كاتي بحب رازينين. لهموك خو رازينين لهمو شي شيخه اخينا السرسرمان فرمودي خو ما ولا من شي في رازينين قانون الدنيا او تو امان دارتها ونيت بخوتها بس لوا هاتسان دون جروجوكي زور كلا والدو ترسير با خوب خوربان فارز يا ربي فاشن دفرميه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه واتبخار مسلم عائشة خان دايق من ودايش امان داران خوربان كما امان دار امش دفرميه في غمر فرموية صلى الله وسلم هركسيكشي كитаزة بقاعد نو دينه كمان وو. شتي ذكره تو بينتناو ديني ما ليس منه نبي فهو رد لا يخوق قبلنا كذي. راد توقف خوا شرع عيشته. كدي بيدعى ديني خوايا كرد شكي حكم اخو داريه شرع اخو داريه اسلام داري واشكر ايا اوت السراوتو كتو شكي تازا ايتو واديه الاوشر عكما نقصانيتي من بريكمو معني كي وجينت به فيها يا جماعه الدستور نامق الرسول بسم الله الرحمن الرحيم لزيد ابو عمر من أمن حته بو تو هي اوابك اوابك الأخير توقعك ختوي شكان اي كانت الناوله ميكو موريكو رهاكك فلانكس او نامي فلانكس ناميا جنوسي بطل خوي أويم بس تبو نوسي ولاو ناميا لا آخره يختفي كرد. موري كردو يعني تباوت اسكرين اكيد بيدس فلان آية بوتو كباريدي آية بوتو شيا والرواب بتشي نامكبك مال خسريكي والله من نقصان بابا قلنا مخدر اكيد بخود نسي خط زيادة هيك نسي در نسي دوا آية كاس قبلك اوى ولا قبلنا بيدس فلان كاس بليت لك كبرنا سلفه وبيخاطيني أخوه من الخدم كنت تواب من خمبوه رازين طب إيش قالكين؟ أما يتوكل الزاد كبر رازيني أبوه هل زاد كده. شيء دوش كذا مثلك. لكم دينكم. دين توابه. هيز دخزاي که تویی ولله امام پی باشه من امام بسکی از زمان بعدی که این خیلی جا که یعنی دینی من تو از زادی دیگم. آبی آب رید. یعنی آبی آب رید. یعنی برای قصیده بخود زود دو. هیچ پی در نیا. قلب پی اگر به خود خود راضی وکشان عیخواهش که زادی دیگم که. انشاء فرمون هر کسی لذیع خواهی تازه بینی تشتی کی تازه لذامان ایمنه بودی پیگم رفتم من نم خوردی بیو نم بیستی بیو با وفي روايه لمسلم الروايات كثيره امام مسلم زين دفل من من عمل عملا ليس عليه امر ما فهو رد هكذا كردوي بك او تفهم احداث هر شيء تاضبيه امام هكذا كردوي بك عمل بك بل ام خير منكم با او لا عباد نساكم من هنا بابكين شيء في ماسك با او يجبك او ذكرك بخام بك ايش ما دار شيء صار بعدن هر هراء كين ذكر في امر أخري في غمرنا أصحامي كلها كل خيارة قيشية كبابا أخوة تموح موشي تصل قيدة بون دين تصل كانوا إيوا؟ فرسير لكم لشأن إخواتي هذه إيباتين بمنكم وكنا مكوايا تشوننا نامك قبولناك الليت أو مكس قبولناك الليت أنجا بي أو تريد بدعة بدعة علماء فرمون إبريتيميان فرمي البري... البدعة بريد الكفري بدعة رقاك بالكفرد بالكفرد وبدعة وكذلك الدين إخوات زيادية و... فاز زيادة كن نقصان وبيقمني جانو إما بياسيقين إما لو زير قديم أو معنى قاعينه. هات سنة توبس زمان ريت قسكات وعملات فناعقريبة قوى قاعينه. أما شبه المناسبة هو هندية ترى مسلمان هن حارين حارينين. أرى أما مصانة هتشي بري بدعية وبدعية وبدعية. أي بوم بيعكيم بدعنية. أي ما مصاصة معاك يوبدعنية بدرس دان روا. أي أميضة بدعنية بينا نشودها. رجع كبرى واحد. زور نزار أبو خايدة تبدأ. مع مصارة بدع حرام. خوي لي بان كرزين أنشود وزمان بيقمني كرزين أبو. مي زن أرين بنركين اي ماارين بيدعي على دين حرام لدين نقله دنيايه اما كلا دنيا دروس أو, او كاربايه او وسائلته اما بيدعي لدنيا اما بيدعي لدنيا خوشا تطورها بالجيان او اصدار بس الذين كيبدعوا حرام اي ما ما نقول تو بيدعي على دنيا حرام خلق يبو يخلصوا اشكها هندي كن خركاتها كاك اهم شيءارين إي تحارين أنتوا حارين بلاكيمن؟ إي ما أرين للناودين بدأ لدنيا, لدنيا وعلمه لدنيا وعلمو، زانياري ومعرفته خوا فرم اقرأ يبقى أجدابا زبخ والنواريبه، خواته علماء كاو، رز الأهل علم قليل، أو كزي علم كي سودي بهودنيوك قامت، الذين كي خوايا بدأ ما كقولناها، لدنيا تطور بروسها، بس فجأة شعر خوايا بقول جات، أو سواش كنا خا قبولنا كا، أو أخويا لا خرابي أخويا زاني قصة كراسنية بس خلص سواش كا أول لا يخوات على عقوبته أجر عقلامي يا أخويا راضي بن بحبم واجبة بان كلام في راضي أبين أما في كلام ساكن نظلم فراوان بيت نهي ما لي كلام لا بيت أو يزيادوا بيدعو نامن بيت أو يشرعي إخوان بسندبو بجورتهن أن جاميدين أأ مدينة خوات على خواش او ده ولا مكان ده وقت من خوات قومي هربان وجوانا كاني كان ما خدا عفوا صلاح الحال في وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء